سبحان الله الملك القدوس المطاع سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى لله ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر وعدد ما سال دمع وهمر وعدد ما أصبح الصبح ونور سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحانه ما أعز مكانه وأعظمه وما أكثر جوده وأكرمه وما أعظم لطفه وأرحمه سبحانه من إله حليم ما أعظمه إلهنا يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت يا بارئ النفوس بعد الموت اللهم اهدنا في من هديت فِي نَفْسٍ مَن عَافَيْتَ وَتَعَلَّنَا فِيمَن تَعَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا وَصِيفًا بِرَحْمَتِكَ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عليك إنه لا يذل تبارك ربنا وتعاليت لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب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 تهيى دارنا وقرارنا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا, وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وضائبنا وذكرنا وأنثانا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسى مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطوئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك ورضوانك وافقين وإلى أعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقلهم جميعا من ضيق العحود ومرات عدود إلى جناتك جنات الخلود ثناء بعدهم اللهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وهئ لنا من عبادك الصالحين من يدعو لنا من يدع نسالك لجمعنا هذا نسالك لجمعنا هذا الىك ناد من فقد منهم اما او ابا او زوجة او ابنا او اخا او اخت او قريبا او عزيزا اللهم امنع قلوبهم صبرا وسل واجمعهم بهم في جناتك جنات, جنات النعيم اللهم ارزقنا قبل الموت توبة اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا هو علينا سكرات الموت وكربات هو, علينا, هو علينا سكرات الموت وكربات واجعل آخر كلامنا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك نعوذ بك نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا فرح امتا وسالك فاعطيت وتوكل عليك فكفيت والى حول وأنت أهل التقوى وأهل, وأهل المغفرة اللهم يا حي يا قيوم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم عفو عنا اللهم اعتق من النار اللهم اعتق من, من النار أجمعين وهب المسيئين من نال المحسنين وغفر لانا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلام صيفنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلِّ وسلِّم على حبيبنا محمد وعلى